22. إثنان وعشرون. ث ن ا ن وعشرون. كان سنتنا سام. محادثة قصيرة رقم ثلاثة. محادثة قصيرة رقم ثلاثة. คุณสูบบุหรี่ไหมคะ هل تدخن هل تدخن ดิฉันเคยสูบค่ะ سابق นม سابق ันแต่ตอนนี้ดิฉันไม่สูบแล้ว لكن الآن لا أدخن ق ط ع ا لكن الآن لا أدخن ق ط ع ا รบกวนคุณไหมคะท่าด إن ิฉันจะสูบบุหรี่ไอ้จะเกง ن ก้าอ خ นอันนาดขันต์ไอ้จะเไม่เลยค่ะลาะอัลอิทลาห์ลาะอลอิมันไม่ได้รบกวนดิฉันค่ะ ه ะวาลาจะเกง هذا لا يزعجني. ك ن ت د م ِ ر ي م ك أ ر ا ه م هل تشرب ش ي ئ ا هل تشرب حضرتك ش ي ئ ا براندي ماي كا. واحد كونياك. واحد كونياك. ماي كا. د ي ش َ ن ش َ ب ِ ي َ ة ً م َ ع و ه ُ م الأفضل بيرة. لا. الأفضل بيرة. ك ن ت ر ْ ت َ ع ب َ ي ْ ن ك ا أ ت س ا ف ر ح ض ر ت ك ك ث ي ر ا أ ت <تصفيق> س ا ف ر ح ض ر ت ك ك ث ي ر ا ب َ ي ك َ س و َ ن ْ يَيْحَنِي بِالْعَدْلِ. نعم. و غ ا ل ب ا ما تكون رحلة عمل. نعم. وغالباً ما تكون رحلات عمل. ولكننا نمضي الآن إجازة هنا. ولكننا نمضي الآن إجازة هنا. ر ้อน م ذ ا ما هذا الحر؟ ما هذا الحر؟ ص ا ل نعم اليوم حار جدا فعلا. نعم اليوم حار جدا فعلا. เราไปที่ระเบียงกันเถอะ لنذهب ل ى الشرفة. لنذهب إلى الشرفة. غ د ا ستكون هنا حفلة. غ د ا ستكون هنا حفلة. ค <also S 3> mm ุณจะมาร่วมงานด้วยไหมคะ هل ت เต و ن أيضا? เฮลเตอตู أيضا? ค่ะพวกเราได้รับเชิญด้วย نعم نحن อ أيضا มาดู و ุนน้ำม์เอ أيضا มาดู و ุ